البشير النذير صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما اما بعد فاوصيكم ونفسي اولا بتقوى الله وطاعته والاستمساك بكتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم فان تقواه هي سبب كل خير وفلاح في العاجله والآجلة وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قبلكم وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا الله وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا معشر الإخوة الأفاضل لا يخفى على كل مسلم أن من لوازم توحيد العبادة التوكل على الله سبحانه والاعتماد عليه وتفويض الأمور كلها له سبحانه وتعالى فلا شك أن ذلك ركن العقيدة وشرط الإيمان ودعامه التوحيد كما بين الله سبحانه في كتابه بقوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تليت عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وقال سبحانه وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال عز من قائل عليه توكلت وعليه يتوكل المتوكلون وحقيقة التوكل يا عباد الله أن يفوض العبد أمره لله سبحانه وأن يتبرأ من كل حول وطول وقوه وسلطان إلا من ربه عز وجل حيث لا محي ولا مميت حيث لا محي ولا مميت ولا نافع ولا ضار ولا مدبر ولا خالق ولا رازق إلا هو سبحانه وتعالى فعلى هذا فعل العبد أن يتوكل عليه سبحانه عليه أن يتوكل على الله وحده لا إله غيره ولا رب سواه كما قال سبحانه ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ويدخل في التوكل الأخذ بالأسباب المشروعة المباحة إلا أنه لا يعتقد لا ينبغي أن يعتقد أنها هي المستقله بتحصيل المطلوبات وبتحقيق الحاجات بل يعتقد أنها اسباب معينة موصله بإذن الله إلى المقصود وأما التوكل فهو على الله سبحانه وتعالى فيتوكل على الله ويأخذ بالأسباب المشروعة المباحة كما قال صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، فلا يجوز أن يهدر الأسباب المشروعة ويهملها، ولا يجوز كذلك أن يعتمد على الأسباب وحدها. فمثلا المؤمن إذا أصابه مرض فإنه يأخذ بالأسباب المباحة المشروعة، فيلتمس الطبيب الماهر وياخذ بالدواء النافع، إلا أنه لا يعتقد أن الدواء هو سبب الشفاء. وإنما الشافي هو الله وحده كما قال عز وجل على لسان إبراهيم صلى الله عليه وسلم وإذا مرضت فهو يشفين وأما الدواء فهو سبب معين بإذن الله عز وجل وكذلك لا يجوز ترك الأسباب فلا يجوز له أن يهمل الدواء ويبحث عن العلاج والمهم أن التوكل على الله يشمل الأمرين التوكل وتفويض الأمر على الله سبحانه وتعالى وحده والأخذ بالأسباب المباحة المشروعة هذا ما دل عليه وأرشدنا إليه كتاب ربنا سبحانه وسنة رسولنا صلوات الله وسلامه عليه وهذا, وهذا مقتضى سيرته العملية وسيره رسول الله أجمعين عليهم صلوات الله وسلام وإذا علم هذا أيها الإخوان فإن من الظواهر السيئة القبيحة التي انتشرت في الاونه الأخيرة وفي الأزمان المتأخرة انتشرت في مجتمعاتنا وأصبحنا نسمع عنها كثيرا وهي من الأسباب غير المشروعة التي تخل بالتوكل على الله خللا بينا وتدخل في التوحيد دخلا واضحا هذا الأمر هو. الذهاب إلى المنجمين والكهنة والسحرة والعرافين وطرق أبوابهم والازدحام لدى عتباتهم لطلب الحاجات وتفريج الكروبات وغير ذلك أصبحنا نسمع عن هذا كثيرا وحدثنا أشخاص حدثت لهم مواقف مع هؤلاء الدجالين العرافين الكهنة والسحرة وغيرهم وللأسف الشديد يذهب الشخص إليهم لطلب الحاجات ويصدقهم بما يقولون ولا يعلم أنه يدفع عوض ذلك دينه وتوحيده وعقيدته والعياذ بالله يذهب إليهم للاستشفاء وتحصيل الحاجات والحيازة على المطلوبات وغيرها وقد يشركوا بالله ويصل به الأمر في احيان كثيرة إلى الشرك بالله والكفر به والخروج من دائرة الإسلام أو على الأقل اتيان باب من المحرم عظيم والعياد بالله من هذا الصنيع كله. أصبحنا نسمع عن أشخاص وللأسف الشديد يظن بهم خير. يذهبون إلى هؤلاء الكهنة والمنجمين والسحرة والعرافين. يذهبون إليهم ويسألونهم حاجاتهم فهذا الرجل يذهب إلى ذلك العراف لأنه لا ينجب وهذا الثاني يطرق باب المنجم الفلاني لأنه أصيب بأزمة نفسية أو غير ذلك وتلك المرأة تذهب إلى ذلك العراف لأنها لا تحمل وغير ذلك من الأمور الشركية وللأسف الشديد بل أصبحنا نسمع ومن الأمور التي يندى لها جبين كل مسلم أن بعض الناس لا يرعوي أن يشد الرحل إلى هؤلاء السحرة المنجمين ويسافر إليهم ويقطع مسافات شاسعة والعياذ بالله بل إنه, بل إنه يأخذك العجب كل العجب حينما تسمع. عن إنسان قامت عليه الحجة لأنه حاز علم من الشريعة لا بأس به ومع ذلك وفي الوقت الذي ينتظر منه أن يغير هذه المنكرات وأن يحارب هذه الظواهر الخبيزة إذا هو أول من يتسابق من يتسابق إلى أبواب هؤلاء الكهنة العرافين المنجمين ويقصدهم لتحصيل حاجاته ولتفريج كروباته وللأسف الشديد. غير عابئ بما جاء في ذلك، من الوعيد الشديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوعيد الشديد الذي تنخلع له القلوب المؤمنة والعجب ايضا أن الناس يتهافتون إلى هؤلاء العرافين المنجمين الذين نبذوا كتاب الله وخلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم برغم أنهم يشترطون مبالغ هائله كبيرة يمتصونها من المسلمين، ومع ذلك تجد الناس على أبوابهم افواجا افواجا حدثني أحد طلاب علم الشريعة الذين ذهبوا ضحية هذه الأمور المنكرة، إلا أن الله قد تاب عليه قد فتح عليه فتاب ورجع. حدثني أنه ذهب مرة. إلى ساحر من هؤلاء السحرة، لأنه يريد أن يستشفى من أزمة نفسية حادة. قال: فرأيت عنده ازدحاما شديدا، لم أشاهده في شيء من العيادات. قال: ولما جاء دوري، كتب علي صكا تعهدت بموجبه أن أدفع ثلاثة آلاف ريال المقدمة، ثم إذا تحقق مطلوبي وفيت له ستة آلاف. وإن لم يتحقق مطلوبي فلا مطمع لي بهذه بهذا المال قال فنفذت ما قال إلا أنه لم يتحقق شيء فلا مريضنا شفي ولا مبلغنا رجع إلينا وأنا أزيد على ذلك وأقول ولا دينه أبقى والعياد بالله فمثل هذا خسر دينه ولم يعبأ بما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الوعيد الشديد لمن ذهب إلى هؤلاء الكهنة والمنجمين وتجد هؤلاء السذج يدفعون إليهم هذه الأموال الطائلة سخية بها نفوسهم يبذلونها لهم يبذلونها لهذا الشخص الجاهل المركب الخبيث النية سيء الطوية الذي قد كفر برب العالمين واستحوذت عليه الشياطين والعياد بالله أي طبيب ماهر يشترط أن يأخذ ثمن الكشف على المريض ستة آلاف ريال ومع ذلك فهؤلاء السدج يدفعون إليهم هذه الأموال بنفوس رضية والعياد بالله أيها الاخوه كل هذا عمل منكر قد يخل بعقيدة الشخص ويدفع به إلى كفر عظيم والعياذ بالله أو إثيان باب من المحرم عظيم وانا ساذكر لكم بعض المحاذير التي تنجم من الذهاب الى هؤلاء العرافين والمنجمين والازدحام لدى عتباتهم وطرق ابوابهم من المحاذير اولا الشرك بالله عز وجل والكفر به والخروج من دائره الدين ذلك أن الشخص الذي يذهب إليهم للاستشفاء من مرض ألم به أو لسؤال حاجة أو تفريج كربه يذهب إلى ذلك العراف فيقول له العراف أو الكاهن أو المنجم قد حصل لك في اليوم الفلاني كذا وحصل عندك المرض في اليوم الفلاني وذهبت إلى مستشفى كذا وقال لك الطبيب الفلاني كذا وستشفى بعد كذا والذي سحرك فلان وتجد حاجتك في المكان الفلاني فيقف هذا الإنسان البسيط مشدوها وينعقد لسانه ثم قد يكفر بالله ويشرك به إذا وقر في قلبه واعتقد أن ذلك الكاهن يعلم من الغيب ما لا يعلمه إلا الله عز وجل إذا اعتقد ذلك فإنه يكفر ويخرج من دائرة الدين لأنه لا عالم للغيب إلا الله وحده سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه ويقول الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وغيره مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن أحد إلا الله إلى غير ما جاء في ذلك من الآيات والأحاديث التي لا تدخل تحت الحصر. فهذا المسكين إذا اعتقد أن هذا الكاهن بوسعه أن يعلم الغيب فقد كفر بالله رب العالمين. أما كيف يعلم هذا الكاهن أو العراف كيف يعلم حقيقة الأمر فذلك سهل جدا ويسير لا ينطلي على المؤمن الذي تنور قلبه بنور الإيمان وببصيره التوحيد أما كيف يتم ذلك فإنه يتم باستخدامهم للشياطين استخدامهم للشياطين لمردة الشياطين واستخدام العرافين والكهنة لهم على نحوين النحو الأول استخدام الشياطين الذين هم مسترقة السمع الذين يسترقون السمع من السماء كما قد بينه الله عز وجل في كتابه ووضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته فإن الله سبحانه وتعالى قد يطلع بعض هؤلاء الشياطين على بعض الوحي فيسمعونه ويدروا الله عنهم الشهب للابتلاء والامتحان فيأتون بهذه الكلمة من الوحي إلى السحرة والدجالين، فيخلط معها السحرة الكذب الكثير، ويصدقهم الناس بما معهم من هذا الكذب، ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتمهم إنهم لمشر إنكم لمشركون ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إذا قضى الله الأمر في السماء قضى الله الأمر في السماء وضعت الملائكة أجنحة أجنحتها خضعان لقوله كانه سلسلة على صفوان فينقذهم ذلك فيسمعه فيقولون ماذا قال ربنا؟ فيقول, فيقول قال الحق وهو العلي الكبير قال فيسمعه مسترق السمع ومسترق السمع بعضه فوق بعض هكذا وصف سفيان احد لأروات الحديث بكفه فحرفه وبدد بين اصابعه فيسمعوا مسترق السمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ويلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما ادركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب فيخلط معها الكاف يكذب معها الكاهن مئة كذبه فيقال أليس قد قال في يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بما معه من الكلمه التي سمعت من السماء أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهذه حقيقتهم يا معشر الإخوان لا يعلمون الغيب لا يعلم أحد الغيب إلا الله سبحانه وتعالى فإن الغيب من خصائص رب العزة جل وعلا أنه الثاني الذي به يستخدمون الشياطين أنهم يستخدمون قرين الإنسان فإنه كما ثبت في الحديث وغيره قد وكل الله عز وجل بكل آدمي شيطانا يأمره بالشر ويجري منه مجرى الدم ويحثه على فعل القبيح وهو الذي ذكره الله عز وجل بقوله قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد وثبت عند مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله عنه عنها وارضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا معه شيطان قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن الله قد أعانني عليه فأسلم وفي رواية الإمام أحمد وغيره فلا يامرني إلا بخير أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولذلك تجد يا عبد الله تجد الساحر أو الكاهن حينما يأتي إليه صاحب الحاجة من المريض وغيره يقول له مسمك ومسم أمك وأحضر ثوبك أو غترة أو شيئا من ذلك ثم ثم ثم يستدعي قرينه من الشياطين. ويسأل بتعاويذ وبطلاسم خاصه قيل إنها ورثت من علم سليمان عليه الصلاة والسلام ويساله ماذا حدث للرجل فيسرد عليه القرين القصة وأنه ذهب إلى المستشفى الفلاني وقال له الطبيب الفلاني كذا فيأتي إليه المريض ويقول له حصل لك كذا وكذا فيعتقد أن بوسعه أن يعلم الغيب والحقيقة أنه لا يعلم إلا ما علمه من هذا القرين ولهذا أخبر عز وجل أن الشياءن الإنس والجن بعضهم يستفيد من بعض ويستمتع بعضهم ببعض ويستخدم بعضهم بعضا والجني لا يختم الإنسي ولا يستعمله لشهامه في الجني ولا لجبروت في الإنسي ولكن بعدما بعد أن يقدم له الإنسي ضريبه غالية ما هي هذه الضريبة؟ إنها الكفر بالله رب العالمين ولهذا يقول سبحانه وتعالى ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس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 العبادة التي لا تصرف إلا لله عز وجل ولهذا اخبر بعض الذين فتح الله على قلوبهم ممن كان ينوي تعلم السحر ورجع عنه أن الشياطين اشترطوا عليه لكي يعلموه السحر أن يبول على القرآن في الحمام أكرم الله كتابه ومسجده وملائكته وعباده كل هذا الكفر أيها الإخوان كل هذا يحصل منهم لأنهم لا يستخدمونهم إلا بعدما يكفرون بالله عز وجل وليس بوسعهم أن يستخدموهم إلا بعد ذلك في أكثر الأحيان. <تصفيق> هذه هي حقيقة الأمر أيها الإخوان فالمسألة ليست مسألة علم غيب فلا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له وربما أدرك بعض الجاهليين ذلك ولهذا يقول لبيد بن ربيعة قبل إسلامه لعمر وهو جاهلي لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعوه سلوهن إن كذبتموني متى الفتاة يذوق المنايا أومه الغيث واقع ألا كل شيء ما خل الله باطل وكل نعيم لا وكل نعيم لا محالة زائل أما المحذور الثاني أيها الإخوان الذي يحصل من جراء الذهاب إلى الكهنة والمنجمين فهو الشرك بالله رب العالمين وصرف بعض أنواع العبادة لمن لا تصرف له من الشياطين أو البشر كان يطلبون أن يطلبوا منه أن يطوف على ذلك المشهد الفلاني أو يذبح لهم قربانا أو غير ذلك ولهذا حدثني شخص اثق به أنه ذهب, أنه ذهب له قد أصيب بمرض نفسي ذهب إلى بعض هؤلاء الشياطين شد إليه الرحلة في العراق فلما جاءه قال بوسعي أن أشفي آخاك ولكن قبل ذلك اذهب إلى ذلك المكان الفلاني وطف فيه كذا طوافا واذبح له خروفين فاستيقظ التوحيد في قلب ذلك الرجل وتاب إلى الله ورجع فاتقوا الله أيها المسلمون وتمسكوا بدينكم وإياكم أن تبيعوا دينكم وعقيدتكم لهؤلاء الكفرة المنجمين المشعوذين وتوكلوا على الله رب العالمين إياكم أن تذهبوا إلى هؤلاء المنجمين توكلوا على الله ولا تذهبوا إليهم فتخسروا دينكم وعقيدتكم فإن الأمر في ذلك شنيع وعظيم ومهما ابتلي الإنسان فعليه أن يصبر ويتوكل على الله وحده فإن الله عز وجل يكفر بذلك من خطاياه وما جعل الله بوسع الكهنة أن يعلموا بعض ذلك إلا ابتلاء وامتحان ليرى الله عز وجل من يثبت على دينه ممن ينخلع عنه فتوكلوا على الله رب العالمين وافزعوا الى الله في حوائجكم ومطلوباتكم فان من توكل على الله كفاه يقول الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وأشكره على إحسانه العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وصفوة المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله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 للاستشفاء أو لطلب الحاجات وتفريج القربات ولو حتى ولو لم يعتقد الشخص أنهم يعلمون الغيب حتى ولو لم يعتقد أنهم يعلمون الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فإن فلقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك باب من المحرم عظيم وذكر صلى الله عليه وسلم وعيدا تنخلع له القلوب وتنفطر له الأكباد فلقد جاء في صحيح مسلم وغيره عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما او كما قال صلى الله عليه وسلم وجاء عند ابي داود وغيره من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وروى البزار بسند جيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن, له أو, أو, تكهن أو تكهن له ومن اتى عرافاً فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وروى مسلم وغيره من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه أربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف تخسر دينك وتكفر بكتاب ربك أيها المسلم وتذهب إلى هؤلاء الدجالين المشعوذين الذين باعوا دينهم بثمن من الدنيا قليل أخي المسلم تمسك بكتاب ربك وبسنة رسولك صلى الله عليه وسلم وحذر إخوانك المسلمين وحذر اقاربك ومن تعلمه يذهب إلى هؤلاء السحرة الدجالين المنجمين أو يشد الرحلة إليهم وما اكثرهم فإننا نسمع كثيرا من اخبارهم العجيبه ومن, ومن قصصهم الغريبة الذين لعبوا على عقول الناس وسلبوهم أموالهم واشتروا منهم دينهم بهذه الخزعبلات والخرافات إن القضيه خطيرة يا عبد الله إن القضية هي خسران الدين وخسران العقيدة وذهاب التوحيد والله سبحانه وتعالى يقول لرسوله أشرف الخلق عليه صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ويقول سبحانه وتعالى لانبيائه وصفوته من خلقه عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين لئن أشركوا يقول سبحانه وتعالى لأنبيائه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فكيف بغيرهم من البشر فاتق الله أخي المسلم وشد عليك دينك وتمسك بعقيدتك وإياك أن تذهب إلى هؤلاء المنجمين المخرفين ومما ينبغي أن ينبه عليه أيها الإخوان أنه لا ينبغي أن يخلط بين القراء الصلحاء الذين يرطون الناس بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يخلط بينهم وبين هؤلاء المنجمين السحرة الكهان فإن هؤلاء أعني الأخيرين لا يعرفون من القرآن إلا بمقدار ما يموهون به على البسطاء ويتظاهرون أمامهم بأنهم يقرؤون القرآن الكريم وإلا في الحقيقة فإنهم يكفرون بكتاب الله سبحانه وأما هؤلاء القراء الصلحاء فإنهم يرقون الناس بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهما رقية نافعة وشفاء ونور من كل داء كما قد جاء ذلك في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه رقى صلى الله عليه وسلم ورقي بكتاب الله والأدلة في ذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من ان تحصر وأنا وأقول ذلك لأنني شاهدت في الآونة المتأخرة أن كثيرا من المجلات المشبوهة قد طرقت موضوع المشعوذين والمخرفين وذكرت عنهم أخباراً عجيبة وذكرت عنهم قصصاً غريبة وليس في ذلك ضير إنما الضير أنك تجد بعضهم يخلط فيهم شيئا من اخبار القراء الذين يرقون الناس بكتاب الله سبحانه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويشم من بعضهم رائحة الاستهزاء بهؤلاء القراء وذلك أمر لا يجوز أن يقر هؤلاء عليه بل إن القرآن رقيه وشفاء كما قال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال سبحانه قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال سبحانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بدينكم وحذروا من هؤلاء المشعوذين المخرفين الكافرين بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقالوا الله أن يعصمنا من شرهم وظلالهم وأن يحفظ علينا ديننا وتوحيدنا وعقيدتنا وتوكلنا على الله رب العالمين ثم صلوا على رسولكم فقد أمركم الله بذلكم فقال تعالى قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا وقال صلى الله عليه وسلم فصلوا, فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم وقال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك نبي الرحمة الهادي المنير البشير النذير وعلى آله واصحابه وازواجه الطاهرين وارض اللهم عن اصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك واحسانك يا ارحم الراحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم احمي وحرس شوكة الدين وبيضه الإسلام والمسلمين اللهم كل من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين وأعراضهم ودينهم وحرماتهم بسوء وضلال فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره وادر عليه دائره السوء يا رب العالمين اللهم عليك بدعاه تحرير المراه وبدعاه ضلال المراه اللهم اكفنا شرهم بما شئت يا رب العالمين اللهم انا ندرا بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم احم المؤمنات العفيفات الطاهرات من شرهم يا رب العالمين اللهم افت الكيدهم اللهم كل من حاربك ودعا الى الاختلاط بقلمه أو بلسانه فاخرس لسانه واعمي بصره وشل يده واكف المسلمين شره وظلاله يا رب العالمين اللهم نور على اهل القبور قبورهم واغفر الأحياء ويسر لهم امورهم اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك وترفع فيه كلمة الحق ويعلو فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برغم من كاد له يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون